الدرس التاسع تدريبات على التنوين و أ ح ر ف المد ا ل ث ل ا ث ة وحرفي اللين ه م ز ة ف ت ح ة ألف سكون آ م ي م ف ت ح ة ما آم نون فتحان امنا همزه فتحا الف سكون ا واو فتحا الف صغيره و ا و ه م ز ة ف ت ح ة الف سكون آ ن و ن كسران ي آ ن يا ي فتحايا آ ن يا كسراتين ا ن يا ت همزه كسره يا صغيره إ ي لام فتحه أ ل ف صغيره لا إي ل ا فا كسره في إي الى فتحه يا سكون أ ي نون فتحان اين با كسرى ب ه ا كسرى يا صغيره به ج ي م ف ت ح ة أ ل ف مج ه ه م ز ة ف ت ح ة جاء جيم كسرى يا مد ج ي همزه فتحاء جي جيم ضما و ا سكون جو عين كسرتين ع ي ن جوع خافت حاواس كون خو فا كسراتين فن خوفن خافت حاياس كون خي را ضماتين ر ن خير دال فتحالف سكون دا واو ضمه واو صغيره داو دا ضماد داوود ذا الفتحالف صغيره ذا لام كسرى لي ذالي فتحاك ذلك را فتحارا ضما ضم واسكن و ضو رضو شين فتحالف مدشا همزا فتحا أ シャアミンファハーマー。LAM KASRALI。MALI。KAF KASRAKI.MALIKI.SHIN f a t h a y a s k o n SHAY.HAMZA KASRA t n IN. شيء طافت حاط طا غين فتحه أ ل ف صغيره غ ا طغ ا طافت حاط طا غين فتحه واو سكون غو طغ و طافت حايا سكون طي رافت حاتينرا طيرا عاد على عين فيه قال قول كان كيدا كيف لوح لام فتحه ي سكون لي سين فتحه س ليس ميم فتحه الف سكون ما لام فتحتين ا لن ما لن نون فتحه الف سكون نا را فتحاتين رن ن ا ر ن ميم فتحالف مد ما ه م ز ة كسراتين إن ماء إن. واو فتحايا سكون وي لام ضماتين لون ويل يا فتحا واو سكون يو ميم م كسرتين من يو من يا فتحا يا را فتحا را يرا ها ضم واو صغيره يراه حاسد حافظ دافق شاهد عابد عين فتحالف مدعى ه م ز ة كسرائي عائي لام فتحاتين لن عائلا غين ف ت ح ة أ ل ف سكون غا سين كسراسي غاسي قاف كسراتين قن غاسي قن نون فتحالف سكون صاد كسرى ص ي ناصي را كسرى تنرن ناصرين ي واو فتحالف سكون ولام ك س ر ا لي والد الكسراتين د ن والد ن ه م ز ة فتحاء عين ضما واسكن و عو ع و ذا الضما ذو اعوذ ه م ز ة فتحاء كاسراياس ف ك كون كي أ ك ي دا ل ض م د و اكيدو يخافو ي د ا ه يقالو ترابا حسابا سباتا سراجا سلام شدادا شرابا صوابا طعام عين فتحا ذا الفتحالف سكون ذا عذاب با ضماتين بن ُ عذاب عين فتحا طا فتحا الف مد طا عطا همزه فتحاتين ان عطاء أن. غين ضماغ ثا ف ت ح أ ل ف مد ثا غثا همزه فتحتين أ ن غثا ان كاف كسراكي تا ف ت ح أ ل ف ص غ ي ر ة تا كتابا ب فتحاتين بن كتابا كاف كسراكي رافتحالف سكون را كلا ميم فتحاتين من كلاما لباسا لسانا ميم فتحاما همزه فتحالف سكون آ م ا ا ب ا ا ا ا ا تين ب ا م ا ا ب ا ميم ف ت ح ا م ا ف ت ح ا ل ف ص غ ي ر ة متى عين فتحاتين عن متاعا مطاع معاشا مفازا مهادا نباتا وفاقا ثبورا رافت حاره سين ضما واسكن و سو رسو لام كسرتين لين رسول شهود قعود وجوه أ ث ي م أ ل ي م بافت حابه صاد كسرياس ك و ن ص ي بصي رافت حاتين رن بصيرا خبيرا رحيق شهيد عظيم قريبا كريم مجيد محيط نعيم يتيما يسيرا رويدا قريش عين كسرى يا سكون ع ي شين فتحا ش عيشه تا كسرتين ت ع ي ش ة همزه فتحا لام سكون ال ميم ف ت ح ة واو سكون مو ا ل م و همزه ضمه و صغيره ا ل م و دا ل ف ت ح ه دا ا ل م و و د ة تا ضمات الموءوده مين فتحه واسكون مو ضاد ضمه واسكون ضو موضو عين فتحه موضوعه تا ضماتين موضوعه ميم فتحاما واو فتحا الف صغيره و موا موازي كسر ا نون ضمانو م و ا ز ي ن ها ضم واو صغيره موازينه يا فتحا واو سكون يو فتح يوم مِن فتحا يوم همزا كسرى ا يومى ذى الكسرى تنذن يومئذ